بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ الثَّاقِبُ إن كُلُّ نَفْسٍ لما عليها حافظ.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 Famahib il-kafirin amhi